وفي الزكاه أيضا جلب للخيرات من السماء فإنه قد ورد في الحديث ما منع قوم زكاه أموالهم إلا منع القطر من السماء فإذا أدى الناس زكاه أموالهم أنزل الله لهم بركات, بركات من السماء والأرض وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وثقل الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة وفي الزكاة أيضا إعانة كل للمجاهدين في سبيل الله لأن من أصناف الزكاه الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى وفي سبيل الله وفي الزكاة أيضا تحرير العبيد أن يحرر العبد من الرق فإن الإنسان يجوز أن يشتري عبدا مملوكا من الزكاة فيعتقه لأن الله قال وفي الرقاق وفي الزكاة أيضا فك الذمم من الديون كم الإنسان من حمولة ذات حسب وجاه ابتلي بارتكاب الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاه فيحصل في هذا خير كثير فكاكل لذمته ورد حق لمن له الحق وفي الزكاه ايضا اعانه المسافرين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي اتى به معه ولا يجد ما يصله إلى بلده فهذا يعطى من الزكاة ما ينصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون في الصلاة أو لا والصحيح أنه لا يفر صحيح أنه لا ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحني عليها في نار جهنم زيادة وعياذ بالله فيطوى بها جنبه وجبين وظهره كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة والحديث يقول ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعن الإمام أحمد رحمه الله وعية أنه يكفر إذا دخل بالزكاة قال لأنها ركن من أركان الاسلام وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا أنه على خطر عظيم وعياذ بالله وفيه هذا الوعيد الشديد ويأتي ان شاء الله الأموال التي فيها الزكاة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا شيء من الكلام على الركن الثالث من أركان الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في رده على جبريل حين سأله عن الإسلام فسبق لنا شيء من الكلام على الذكاء. وعدنا بأننا سنتكلم على الأموال الزكوية لأن الأموال ليست كلها فيها زكاة بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه فالزكاة واجبة اولا في الذهب والفضة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كان سواء كانت نقودا كالدراهم والدنانير أو كبرا كالقطع من الذهب أو الفضة أو أوليا يلبس أو يلبس ويستعار أو غير ذلك المهم أن نفس هذا المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاه على كل حال لكن بشرط أن يبلغ النصات لمدة سنة كاملة والنصاب من الذهب 85 جراما والنصاب من الفضه 56 ريالا سعوديا في الفضه وهي 595 جراما فمن عنده من الذهب او الفضه هذا المقدار فقد ملك النصاب فاذا استمر ذلك الى ثمان السنه ففيه الزكاه وان نقص فلا زكاه فيه يعني لو كان لو كان عنده ثمانون جراما فلا زكاه عليه او كان عنده خمسمائه وتسعون جراما من الفضه فلا زكاه عليه واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب في الفضه او لا يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل بعضها ببعض ونقول إنه ملك نصابا فيجب عليه فتجب عليه الزكاة أو لا والصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب كل واحد مستقل بنفسه كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر فكذلك لا يكمل الذهب بالفضه ولا الفضه بالذهب فلو كان عند الانسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه فلا زكاه عليه ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضه وهي العمله النقديه من ورق او نحاس او غيره فإن هذه فيها الذكاء إذا بلغت نصابا بأحد النقدي أي, بأحد أي بالذهب أو بالفضة فإن لم تبلغ فلا زكاه فمثلا إذا كان عند الإنسان ثلاثمائة من من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة فلا زكاه عليه لأن هذه مربوطه بالفضه وأما الجواهر الثمينه من غير الذهب والفضه مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى كالماس وشبهه فهذه ليس فيها زكاه ولو كثر ما عند الانسان منها إلا ما أعده للتجاره كما اعده للتجاره ففيه الزكاه من أي صنف كان اما ما لم يعد للتجاره فلا زكاه فيه الا الذهب والفضة هذه واحد هذا الصنف الاول مما تجب فيه الزكاه الصنف الثاني تهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ففيها الزكاه لكن بشرط أن تبلغ نصابا وأقل نصاب في الإبل خمس وأقل نصاب في البقر ثلاثون وأقل نصاب في الغنم أربعون والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب فما زادت بحسابه لا مرتبة ففي أربعين من الغنم شات وفي مئة شات أيضا حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتا فالوقف ما بين النصابين ليس فيه زكاة من أربعين إلى مئة إلى مئة وعشرين كل ليس فيه لشات واحد في من مئة وواحدة وعشرين إلى مئتين في هياتات مئتين واحدة ثلاث شيا ثلاث مئة ثلاث شيا ثلاث مئة وتسع وتسعين ثلاث شيا أربعمئة أربعة شيا المهم أنها تختلف وكذلك في الإبل في الإبل من أربعة وعشرين فأقل زكاتها من الغنم على كل خمس شات ومن خمس وعشرين فما فوق زكاتها من الإبل لكنها بأسنان مختلفة بهيمة الأنعان يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة السائمة يعني الرائع التي ترعى في البر لا تعلق اما السنه كلها واما اكثر السنه فاذا كان عند الانسان أربعون شاة تسرح ترعى كل السنه ففيها زكاه تسرح وترعى ثمانيه اشهر فيها زكاة سبعة اشهر فيها زكاة ستة اشهر ترعى وسته اشهر تعلف ليس فيها زكاة خمسة اشهر ترعى وسبعة اشهر تعلف ليس فيها زكاة تعلف كل السنة ليس فيها زكاة لأنه يشترط أن تكون سائلة إما السنة كلها أو أكثرها والشرط الثاني أن تبلغ النصاب وقد عرفتم أول نصاب العبد وهو خمس وأول نصاب البقر ثلاثون وأول نصاب الغنم أربعون ولكن إذا كان عند... إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا متاجراً. ليس يبقى الغنم للتنمية والنسل ولكنه متاجر يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال ونصابها مقدر بنصاب الذهب او الفضة والغالب ان الاحظة للفقراء هو الفضة في زماننا لان الذهب غالب الثالث من الاموال الزفوية الخارج من الارض من حبوب وثمار مثل التمر البر الرز الشعير وما اشبه وهذا لا فيه من بلوغ النصاب وهو ثلاثمائه صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الذين يقولون الزكاه من الفلاحين يعرفونه فاذا كان عند الانسان نخل يثمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاه ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر لا من الطيب فيظلم ولا من الردي فيظلم وإنما يكون من من الوسط وإذا, وإذا باع الإنسان ثمرته فإنه يزكي من الثمن يزكي من الثمن مقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر او العشر ان كان يشرب سيحا بدون مكاين او مواطير فان فيه العشر كاملا العشر يعني واحد من عشره فاذا كان عنده مثلا عشره الاف كيلو فالواجب عليه كم الف كيلو العشر اما اذا كان يستخرج الماء بوسيله كالمواطير والمكائن وشبهها فان عليه نصف العشر ففي عشره الاف كيلو خمسمائه فقط و... نعم. و... وذلك لان الذي يسقى بمؤونه يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى إلى فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤنح والتعب أن الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقنشة وأواني وغيرها ما ليس لها شيء معين كل ما أعدته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة الذهب والفضة وعروض التجاره مقدار الزكاة فيها ربع عشر يعني واحد في الاربعين واحد في الاربعين في المئة اثنان ونصف واذا كان لديك مال واردت ان تعرف من الدار الزكاة يعني سهلة اقسم المال على اربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة فاذا كان عند الانسان اربعون الفا من الدراهم كم تكون زكاةها تقسم أربعين أربعين ألف على أربعين و... يخرج واحد إذن ألف ريال وفي مئة وعشرين ألف تلاتك ألاف ريال وهل مجر المهم إذا أردت استخارج الزكاة فأنت أقسم ما عندك من المال يعني الذهب والفضة وعروض تجارة على أربعين فالحارف بالقسمة هو الزكاة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. ووصلي ووسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من أحكام الزكاة المستفاد المستفاد لوفوغها من قوله صلى الله عليه وسلم قتور هي الزكاة. في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والاحسان ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة ذكرنا منها الذهب والفضه وبهيمة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة وعروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء اعددته للتكسب يعني للتجار به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة وسمي عروضا لأنه ليس بثابت ياعد ويزول كل شيء يعدل ويزول يسمى عرضا كما قال تعالى تبتغون عرضا الدنيا والاموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها إنما يريد ما وراءها من كسب ولهذا تجد يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للاتجار ففيه الزكاة وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشتريها إلا اخيرا مثال ذلك إنسان تحل زكاة في شهر رجب واشترى سلعه في شهر ربيع فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وآخر زكاتها فإذا قال انها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض, في عروض التجارة بالسنة عروض التجارة مبنية على القيمه والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل فإذا قدر أنك اشتريتها بعشرة آلاف ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال فالزكاة على ثمانية وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة فالزكاة على العشرة وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال اعتبر رأس المال وبقي بحث آخر إلى من تصرف الزكاة والجواب على ذلك أن نقول إنها تصرف الى الاصناف الذين عينهم الله عز وجل بحكمته فقال تعالى انما الصدقات بالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة لا بد ان تكون الزكاة في هذه الاصناف والله عليم حكيم فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة لمدة سنة مثال رجل موظف وظيفته راتب شهري قدره أربعة آلاف ريال لكنه عنده عائله يصرف ستة آلاف ريال هذا يكون فقيرا او غير فقير راتبه 4000 ريال ويصرف 6000 ريال فقير فقير, فقير, فقير لا يجد ما يكفي اذا نعطيه نعطيه 12000 صح كم 24000 نعطيه أربعة وعشرين ألفا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته ورجل آخر راتبه ستة ألاف الشهر لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤونة الشديدة لا يكفيه إلا اثناء عشر ألفا نعطيه نعطيه كم أربعة وعشرين ألف راتبه كم ستة ثلاث ويحتاج إلى إلى اثنين عشر عجل تضرب ستة في في اثنين عشر كم تبلغ ها <تكلم> الهين على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمندة سنة ولا نعطيه لأكثر لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة فسد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسلف فإذا قال إنسان أيهما اشد حاجة الفقير أو المسكين قال العلماء إنما يبدأ بالأهم الأهم، والله تعالى قد, قد بدأ بالفقير فيكون الفقير اشد حاجة من المسكين الثالث العاملون عليها يعني الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقيها هؤلاء هم العاملون عليها فيعطيهم رئيس الدولة يعطيهم مقدار اجرتهم ولو كانوا اغنياء لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قدر أن العاملين عليها أغني قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغني لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة فإذا قال مثلا ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه ألف ريال نعطيهم على ألف ريال من الزكاة وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها لكن إذا احب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت المال للمسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمن حديثا يعني أنه آمن لتوه. ويحتاج أن نقوي إيمانه فنعطيه من الزكاه من أجل أن يعرف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن الإسلام دين صله ودين رابطة ثانيا من التأليف أن نعطي شخصا لدفع شره يكون شخص يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل دفع الشر حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة و اختلف العلماء هل يشترط في المؤلف قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط والصحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى أن إذا أعطيت فردا من الناس لتسبع شره هذا لا يجوز لأن الواحد من الناس تربعه إلى أولاة الأمور إلى العمراء يأخذون حقك منه وفي الرقاب في الرقاب ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقاه والنوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته ومن هو المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده الثالث ان تفك بها اسيرا مسلما اسيرا عند الكفار مسلم او عند غيره حتى لو اختطف مسلم عند اناس ظلمه ولم يفكوه الا بفداء من الزكاه فلا باس فالرقاب تشمل ثلاثه في انواع عبد يشتري فيعتق مكاتب معين في مكاتبته أسير مسلم يفديه بما؟ والله مرفو وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدم الكلام على ما يسره الله من أحكام الزكاة وكنا نتحدث عن أصناف الزكاة الذين أمر الله تعالى أن تؤدى الزكاة إليهم تكلمنا على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وقوله تعالى وفي الرقاب ذكرنا أنها تشمل ثلاثة أشياء أما قوله الغارمين فالغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان نوع الأول النوع الأول الغارم لغيره والثاني الغارم لنفسه يعني الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البيت مثل ان يكون بين قبيلتين نساء ومشاجرة مخاصمه عادات بغض فيقوم رجل من اهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحه عامه وهي الاصلاح بين هاتين القبيلتين قال العلماء فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا لأن هذا ليس لنفسه هذا لمصلحه الغير فيعطى ولو كان غنيا فلو قدر أن رجلا عنده مئة ألفية غني، فأصبح بين قبيلتين بعشرة آلافية، يستطيع أن يفعل من ماله، لكن نقول لا لا يلزم نعطيه من الزكاة، ما يدفع به هذا هذا الغرم، لأن ذلك لمصلحة الغير، ولان لا يفتح باب الإصلاح للناس. لاننا لولا منع هذا الرجل ومعطه ما غرم لا تكاسل الناس عن الاصلاح بين بين الفئات المتناحره والمتاديه فإذا اعطيناه ما غرم صار في هذا تنشيط له اما النوع الثاني من الغرم فهو الغارم لنفس رجل استاجر بيته بخمسه الاف ريال وليس عنده ما يدفع به الاجاره ليس عنده شيء هو في نفسه في اكله وشربه ولباسه ليس محتاجا لكن يحتاج الى وفاء الدين الذي لازمه باستئجار البيت سنعطي هذا الرجل اجره البيت من الزكاه لانه من الغارمين لأنه من الغارمين كذلك إنسان وصيب بجائحة ساحة ماله حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك وقد لحقه في هذا دين فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء. هذا النوع من الغارم يشترط فيه أن يكون الغار معاجزا عن وفاء الدين فإن كان قادرا فإنه لا يعطى. ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى الصالب الذي له الدين ويقول له هذا الطلب الذي لك على فلان خذ وينمه من الزكاة الجواب نعم يجوز وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن شرط يعني لو ذهبت إلى الدائن من أول الأمر وقلت يا فلان أنا بلغني أنك تطلب فلان عشرة آلاف ريال قال نعم و... وثبت هذا أقول فضة هذه عشرة تلاف ريال ولا حاجة أن أقول للمطلوب إني أو عنك لا حاجة وذلك لأن المقصود ابراء الذمه وهو حاصل سواء اخبرته ام لم تخبره وتامل التعبير في الايه نقرا انما صدقاتهم للفقراء والمساكين محمد المساكين من شمعه والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب كل هذه الثلاث معطوفة على قوله للفقراء باللام والم... نعم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفي الرقاء ولم يقل وللرقاء قال في الدالة على الصرفية يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات وإن لم تعطي صاحبها والغارمين الغارمين معظفة على الرقاب فهي من مدخول في يعني وفي الغارمين فلا حاجة أن تملك الغارم ليعطي الدائن ما الحاجة يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ويبرئ المدين ولكن لو قال قائل هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن ووفيه ووفيه أو أن أعطي الغريم ليوفي بنفسه؟ نقول في هذا التفصيل إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوفي اكل الدراهم خلل الدين على ما وعليه فهنا لا تعطي الغريم من تعطيه؟ أعطي الداء الطالب لأني لو أعطيت الغريم ذهب يشتري أشياء ماله داعي وترك الدين لأن بعض الناس لا يهتم بالدين الذي عليه فإذا علمت أن هذا الغريم لو أعطيته لافسد المال وبقيت ذنمته مشغولة فإنني لا أعطيه بل اعطي الداعي طيب أما إذا كان الرجل الغريم المطلوب صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى إذا قائد مته مشغولة وأعلم أو يغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه فهنا نعطي الغريم يقصفد هذه الدراهم في بها عن نفسه لأن هذا أستر له، يعني إذا ذهبت أنت اللي توفي صار فيه غضاضة عليه، لكن إذا أعطيته هو اللي يوفي هذا شك أستر له وأحسن، ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع زكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس. بعض الناس يقدم لك كشف في الدين الذي لدي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخص من الذي اوفي عنه فانتبه لهذا لأن بعض الناس صاروا وليأت بالله لا يهم حلال أو حرام المهم اكتساب المن فيأتي بالقائمة الأولى التي يمكن سدد نصفها ويعرضها عليك في مثل هذه الحال انتبه انتبه لهذا الشيء وقد قدم لنا من هذا النوع اشياء وذهبنا نسلم الدائن بناء على الكشف الذي قدم فقال الدائن انه قد اوفى قال الدعن أنه قد أوفاه وهذه مشكلة هذه مشكلة لكن الإنسان يتحرز تحرز وهو إذا اكتق الله ما استطاع ثم تبين بعد أن صاحب أن الذي أخذ الزكاة ليس أهل للزكاه فإن دمته تطهر وهذه من نعمة الله يعني لو أعطيت انسان تظنه من اهل الزكاة ثم تبين مو من أهل الزكاة وإن كم تعطيه يغلب على ظنك أنه مستحق فلا شيء عليك وزكاتك مقبولة. واللهم وفقه. كلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدمنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ذكر. ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الإسلام والايمان والإحسان والساه واشراطها وتكلمنا على ما يسر الله بما يسر الله لنا من الكلام على الصلاه والزكاه وبينا أن الزكاه تجبه في اموال خاصه لا في كل ما وأنه يجد أن تصرف إلى أصناف معينة أينها الله سبحانه وتعالى بنفسه حيث قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم وانتهينا إلى ذكر الغارمين وأن الغرم كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى غرم خاص وغرم عام يعني غرما يختص بالإنسان نفسه لمصلحته هو وغرما يختص بمصلحة المسلم يش وغرما يكون لمصلحة المسلمين فأما الذي يختص لنفس الإنسان فمثل أن يجب على المرء مال لا يستطيع وفاءه إما ثمن مبيع وإما أجرف عقار أو سيارة وإما جناية أو حادث أو ما أشبه هذا فهذا يعطى من الزكاة في قدر دينه إذا كان لا يستطيع أن يوفي فإن كان يستطيع أن يوفي فإنه لا أعطى شيئا لأنه ليس بحاجة إليه وليس هذا من حاجة المسلمين ولكن هل تعطي الرجل بنفسه ويدفع الدين عن نفسه أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول إن فلانا مطلوب لك بكذا وكذا وهذا الطلب خذ في هذا تفصيل فإن كان الإنسان الذي عليه الدين ثقة إذا أعطيته اوفى ولم يلعب بالدراهم فالاولى أن تعطيه ليوفي دينه بنفسه وإن كان يخشى أن يلعب بالدراهم فالاولى أن تذهب للذي يطلبه وتقول هذا طلبوا فلان الذي في ذمته خذ، وأما الغارم لمصلحة الغير لمصلحة عامة، فمثل أن يقع بين قبيلتين نزاع وبراداة وبرضاء، فيقوم فيقوم رجل من أهل الخير والصلاح، فيصلح بينهم على مال يدفعه لهم. فهذا غارم لكن ليس لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة بقدر غرمه ليسدد الغرم لأن هذا مصلحة عامة والزكاة تصرف في المصالح العامة التي بينها الله عز وجل وأما قوله في سبيل الله فالمراد به الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل لورى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذه كلمة جامعة مانع من قاتل لهذا غرض نفسه فقط فهو في سبيل الله ومن قاتل حمية او قاتل شجاعة لانه رجل الشجاعة يحب القتال او قاتل رياءا ليرى مكانه فيقال ما اشجعه وما اقدمه فهذا ليس في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا هو الجهاد في سبيل الله واما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا إن كان يريد أن وطنه وطن إسلامي سيدافع عنه لأن لا يستولي عليه كافر أو ذو مبادئ هدامه فهذا المقاتل في سبيل الله فله أجر الشهداء المجاهدين وإن كان يقاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من ايدي العدو فإن هذا شهيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطيه إياه فقال يا رسول الله أرأيت من قاتل هل أمكنه من أخمادي أو ماذا قال قاتل. لا تعطيه ما قاتل قتل قال يا رسول الله أرأيت إن, قتل إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار فبين الرسول عليه الصلاه والسلام أن المعتد الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار ويجوز قتله وإن كان مسلما يجوز قتله وإن كان مسلما فإن قال قائل إذا كان مكرها فالجواب أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنه فإنهم يقاتلون ولو كان مسلمين ولو كان مكرهين يقاتلون فيقتلون فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم الظلم على الذي أكرههم وإن كانوا غير صادقين فلهم مختارون طائعون فهذا ما اصابهم هذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم وقد قال رحمه الله في تعليل ذلك إنه لا, ت... لا يعلم المكره من غير المكره لأن ذلك محله القلب فالاختيار والكراهه محلها القلب فلا يعلم المكره من غيره فلو قال انا مكره قلنا ايه ولو كنت مكره نحن الآن نقتلك وإن كنت مكرها دفاعا عن الحق وحسابك على الله نعم لو فرض أنه أسر وهو مسلم حقيقة فإنه لا يهز قتله أما في ميدان القتال فإنه يقتل وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى أظن ذلك في كتاب الجهاد على كل حال نحن نقول إن الذي يقاتل حفظا لماله أو حفظا لبيته أو حفظا لبلاده فإنه لا من امرين بالنسبة لحفظ البلاد إن كان يحافظ على البلاد لأنها بلاد الإسلامية حمايه لما فيها من الإسلام فهو في سبيل الله ولا شك وهو إذا قتل من الشهداء، وإن كان يحافظ عليها لأنها بلده لا يريد أن يضيع كما لا يريد أن يضيع ماله فهذا إن قتل فهو شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقاتله إن قتل المقاتل فهو في النار والعياذ بالله وقوله تعالى في سبيل الله يشمل اعطاء الزكاه للمجاهدين عن وشراء الاسلحه لهم فشراء الاسلحه من الزكاه جاء من اجل الجهاد في سبيل الله قال اهل العلم ومن ذلك أن يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة مقدار حاجته لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله أما من تفرغ للعفاقة فلا يعطى من الزكاة فليقال اكتسب وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة فلو جاءنا رجلان أحدهما دين طيب حبيب يقول أنا أستطيع أن أتكسب لكن أحب أن اتفرغ للعبادة للصيام الصيام والصلاة والذكر والقراطة القرآن فأعطوني من الزكاة وكفوني العمل نقول لا نعطيك اكتسب وجاء رجل آخر قال أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم أنا قادة أتكسب لكن إن ذهبت أن أتكسب لم أطلب العلم أعطوني ما يكفيني من أجل أن أتفرغ لطلب العلم قلنا مرحبا نعطيك ما يكفيك لطلب العلم وهذا دليل على شرف العلم وطلبه ويأتي شرفك الكلام الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وَعَلَى اله وَأَصْحَابِهِ ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقد بقي علينا من اهل الزكاه ابن السبيل وهو الصنف الثامن من اصناف اهل الزكاه وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وليس هذا من باب الفقراء والمساكين لأنه غني وفي بلد غني جدا لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر فيرطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء ويوقع عليه هؤلاء ثمية اصناف لا يجوز صرف الزكاه في غيرهم فلا يجوز أن تصرف الزكاه في بناء المساجد ولا في اصلاح الطرق ولا في بناء المدارس ولا غيرها من طرق الخير لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة فقال إنما الصدقات للفقراء وإنما تفيد الحصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصل ولكن بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل عن طرق أخرى عن طرق البرد والصدقات والتبرعات <تصفيق> هذا هو الركن الثالث من أركان إسلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديثه الطويل. أما الرابع فهو صوم رمضان وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال وسمي رمضان قيل لأنه كان أول تسمية الشهور صادة أنه في شدة الرمضان والحرب فسمي رمضان وقيل لأنه تطفأ به حرارة الذنوب لأن الذنوب حاره ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا عفر الله له ما تقدم من ذنبه والمهم أن هذا الشهر معلوم للمسلمين ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولم يذكر الله اسما لشهر من الشهور سوى هذا الشهر صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به. ولكنه لا يجب إلا على من تمت فيه الشروط الآتية أن يكون مسلما أن يكون بالغا عاقلا مسلما قادرا مقيما سالما من الموانع هذه ستة الشروط فإن كان صغيرا لم يجب عليه الصوت وإن كان مجنونا لم يجب عليه الصوت وإن كان كافرا لم يجب عليه الصوت وإن كان عاجزا فعلى قسمي إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ أفطر ثم قضى اياما بعدد ما أفطر وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه يطعم عن كل يوم مسكين مقيما ضده المسافر فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخرى سالما من الموانع احترازا من الحائض والنفس فإنهما لا يجب عليهم الصوم بل ولا جوز عن سوما ولكنهما تقضيان صوم رمضان يكون بعدة أيام إما تسعة وعشرين وإما ثلاثين حسب رؤية الهلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتموه فأخطروا فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين عدة شعبان إن كان في الأول الشهر وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر أما الركن الخامس فهو حج البيت بيت الله سبحانه وتعالى يعني قصده يعني قصده لأداء المناسك التي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحج البيت أحد أركان الإسلام ومن حج البيت العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حجا أصغر ولكن له شروط منها البلوغ والعقل والإسلام والفرية والاستطاع خمسة شروط فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه وإن كان بالبدن فإن كان عجزا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع وإن كان لا يرجى زواله كالكبر فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج لأن امراه سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا أستطيع لا أدفت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على انها سمت هذا فريضه مع انه لا أستطيع لكنه قادم بماله فقال, فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حج عنه هذه خمس أركان هي أركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بذلك قال له صدقت صدقت قال عمر فعجبنا له يساله ويصدقه لان الذي يصدق الشخص بقوله يعني أن عنده علما من ذلك فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت السائل إذا وجيب يقول فهمت لا يقول صدقت لا يصدق الذي أخبرك لكن جبريل عليه الصلاة والسلام عنده علم من هذا ولهذا قال صدقت ويأتي إن شاء الله فقية ثم سأل عنه المعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال جبريل فاخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره به فقال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال جبريل أخبرني على الإيمان والإيمان محله القلب والإسلام محله الجوارح ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري والإيمان أمر باطني فهو في القلب فالإيمان هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادا جازما به لا يتطرق اليه الشك ولا الاحتمال بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس رابعه النهار لا يمتلئ فيه فهو, فهو اقرار جازم لا يلحقه شك موجب للقبول والاذعان لقبول ما جاء في شرع الله والاذعان له اذعانا تاما فالإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه سته أركان هي أركان الإيمان أن تؤمن بالله أي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موتود حي عليم قادر وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين لا رب سواه وأن له الملك المطلق وله الحمد المطلق وإليه يرجع الأمر كله وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه سبحانه وتعالى وأنه هو الذي عليه التفاة ومنه النصر والتوفيق وأنه متصف بكل صفات الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إذا تؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بد منها فمن أنكر وجود الله فهو كافر والعياذ بالله كافر مخلد في النار ومن تردد في ذلك أو شك فهو كافر لأنه لا بد من الإيمان الجزم بان الله سبحانه وتعالى حي عليم قادر موجود ومن شك في ربوبيته فإنه كافر ومن أشرك به احدا في ربوبيته فهو كافر من قال إن الأولياء يدبرون الكون ولهم تصرف في الكون فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم فإنه كافر والعياذ بالله لأنه لم يؤمن بالله ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر لأنه لم يؤمن بانفراد بالألوهية فمن سجد للشمس أو للقمر أو للشجر أو للنهر أو للبحر أو للجبال أو للنلك أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء فهو كافر كفرا مخز عن الملة لأنه أشرف بالله معه غيره وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئا مما وصف الله به نفسه فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله فإذا انكر صفه من صفات الله على وجه التكليف فهو كافر لتكليفه لما جاء في الكتاب والسنه فإذا قال مثلا إن الله لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا فهو كافر وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه ينظر هل تأويله سائر يمكن أن يكون محل للاجتهاد أو لا فإن كان سائغا فإنه لا يكفر لكنه يفسر بخروجه عن منهج أهل السنة وجماعة وأما إذا كان ليس له مسوغ فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب فيكون أيضا كافرا وليأب بالله هذا الإمام بالله وإذا آمنت بالله على هذا وجه فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلا الأمر اجتنبا نهيا لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم الله على الإطلاق ولا بد أن يقع في قلبه محبة الله على الإطلاق فإذا أحب الله حبا مطلقا لا يسويها يحب، حب وإذا عظم الله تعظيما مطلقا لا يسويها أي تعظيم فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه كذلك يجب عليك من جملة الايمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء فوق كل شيء على عرشه استوى والعرش فوق المخلوقات كلها وهو أعظم المخلوقات التي علمها لأنه جاء في الأثر أن السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الارض تبه السماوات السبع على كظ дети السبع بالنسبه للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الارض ألق حلقة من حرق المغفر في ثلاث من الارض وانظر نسبة هذه الحلقة إلى الفلات ماذا تقول تقول لا شيء ما هذه الحلقة بالنسبة للفلات ليست بشيء. وفي بقية الاثر وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة إذن فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت فيه ثلاث من الأرض انظر. عظم هذا العرش ولهذا وصف الله بالعظم فرب العرش العظيم وقد العرش المجيد في قراءة توسل الله المجد، وبالعظم وكذلك بالكرم فهذا العرش استوى الله تعالى فوقه فالله فوق العرش والعرش فوق جميع المخلوقات والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض يجب عليك أن تؤمن لأن الله تعالى فوق كل شيء وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئا ليست شيئا بالنسبة إلى الله فالله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكر بل حتى البصر إذا رأى الله والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فشأن الله أعظم شأن وأجل شأن فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبد حق عبادته ويجي شاء الله بقية الكلام على الأركان الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى و على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا شيء من الكلام على معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وذكرنا ما تيسر من ذلك ونحن نكمل ايضا ما تيسر في هذا الدرس فإن من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علم وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير وجليل وتقيق إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك تؤمن بان الله تعالى على كل شيء قدير وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون مهما كان هذا الامر وانظر وانظر إلى بعث الناس وخلق الناس خلق الناس الناس ملايين لا يقصهم إلا الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحد وقال عز وجل في البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة وترى شيئا في آيات الله من آيات الله في حياتك اليومية فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وفات لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن ثم يبعث الله, الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة وكان اثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الانوار الكهربائيه لما كان الناس إذا غشهم الليل احسوا بالظلمه واحسوا بالوحشه واحسوا بالسكون فإذا انبلج الصبح أحسوا بالاسفار والنور والانشراح فيجدون لذة لاقبال الليل يجدون لذة الليل واقبال النهار أما اليوم فقد أصبحت فقد أصبحت الليالي وال والليام كأنها في النهار فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل ولكن مع ذلك يحس الإنسان بأنه إذا استيقظ من نومه فكأنما استيقظ إلى حياة جديدة وهذه من رحمة الله وحكمته وكذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير يسمع كل ما نقول وإن كان خفيا قال الله تبارك وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مخطوون وقال الله عز وجل وهو يعلم السر وأخفى يعني اخفى من السر وهو ما يكنه الإنسان في نفسه كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ما تحدث به نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد وهو عز وجل بصير يبصر تبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة الليل لا عليه عليه فإذا آمنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره أوجب لك ذلك أن تراعي ربك عز وجل وأن لا تسمعه إلا ما يرضى به وأن لا تفعل إلا ما يضابه لأنك إن تكلم سمعك أي شيء تكلمه يسمعك الله أي شيء تفعله يراك الله فأنت تخشى ربك وتخاف من ربك أن يراك حيث نهاك أو يفتدك حيث أمرك وكذلك تخشى من ربك أن تسمع ما لا يرضاه وأن تسكت عما أمرك به كذلك إذا علمت أو إذا امنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كل ما تريد مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء ولا تقول ان هذا بعيد إن هذا شيء لا يمكن كل شيء ممكن على قدرة الله كل شيء ممكن على قدرة الله فها هو موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربا من فرعون وقومه أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق اثني عشر طريقا كان الماء بين هذه الطرق كالجبال وفي لحظة يجس البحر وصار يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يصبها الماء ابدا بقدرة الله سبحانه وتعالى ويذكر أن سالم بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح قلاد فارس ووصل إلى زجلة النهر المعروف في العراق عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا جسور وأغرقوا السفن لئلا يعبر إليهم المسلمون فاستشار رضي الله عنه الصحابة وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر فعبروا النهر يمشون على سطح الماء بخيلهم وإذنهم ورجلهم لم يمسهم سوء فمن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالصفاء كالحجر يسير عليه الجند من غير ان يغرقوا إنه الله عز وجل الذي على كل شيء قدير وكذلك جرى للعلاء بن حضرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين لما غزاها واعتراض لهم البحر دعا الله سبحانه وتعالى فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم سوء ايات الله كثيرة فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أو شاهده الناس من خوارق العادات فإن الإيمان به من الإيمان بالله لأنه إيمان بقدره الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تعلم أنه يراك فإن لم تكن تراه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس تجر يتعبد لله وكأن العبادة امر عادي يفعلها على سبيل العاده لا يفعلها كأنه يشاهد ربه عز وجل وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل ومن الايمان بالله أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير الحكم الكون والشرع كله لله لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى وبيده كل شيء كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فكم من ملك سلب ملكه بين عشية وضحاها وكم من انسان عادي صار ملكا بين عشية وضحاها لأن, لأن الأمر بيد الله وكم من انسان عزيز يرى انه غالب لكل احد فيكون أدل عباد الله بين عشية وضحاها وكم من إنسان ذليل يكون عزيزا بين عشية وضحاها لأن الملك والحكم لله سبحانه وتعالى كذلك الحكم الشرعي لله ليس لأحد فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب وليس أحد من الخلق له الفصل في ذلك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 فالحاصل ان الإمام الله بابه واسع جدا ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي أليام كثيرة ولكن الإشارة تغني عن طويل العبارة الله عم. الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد. لقد تكلمنا بما يسر الله على قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته والملائكه هم عالم غيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل لهم اعمالا خاصه كل إنسان يعمل بما أمره الله به وقد قال الله سبحانه وتعالى في, أهل في ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنه يفعلون ما أمر به ويقدرون عليه بخلاف البشر البشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عنه أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح الخلق فمثلا جبريل اشرف الملائكة موكل بالوحي ينزل به من الله على رسله وأنبيائه فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد وهو ذو قوة أمين مطاع مطاع بين الملائكة ولهذا كان أشرف الملائكة كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل <تصفيق> قال الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شديد القوى يعني ذو القوى الشديدة وهو جبريل ذو مرة أي ذو هيئة حسنة فاستوى أي كمل وعلى وهو بالأفق الأعلى وقال عز وجل انه لقول رسول كريم يعني جبريل ذي قوه عند للعرش مكين مطاع ثم امين ومن هؤلاء ايضا من اوكل بمصالح الخلق من جهه اخرى في حياه الارض والنبات مثل ميكائيل فإن ميكائيل موكل بالقطر يعني بالمطر والنبات وفيهما حياة الأبدان حياة الناس وحياة البهائم. فالأول جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وهذا موكل بما فيه حياة الأبدان وهو القطر والنبات ومنهم إسرافيل إسرافيل أحد حملة العرش العظام وهو موكل بالنفخ في الصور الصور قرن عظيم دائرته كما بين السماء والأرض ينفخ فيه إسرافيل فإذا سمعه الناس سمعوا صوتا لا أهد لهم به صوتا مزعجا، فيفزعون ثم يصعقون يموتون من, من شدة هذا الصوت ثم ينفض به أخرى فإذا هم قيام ينظرون تتطاير أرواح من هذا القرن من هذا الصور ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعره سبحان الله بامر الله عز وجل هؤلاء ثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة أولهم جبرين موكل بما فيه حياة القلوب والثاني ميكاير بما فيه حياة النبات والأرض والثالث إسرافيل بما فيه حياة الأبدان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل فيقول في افتتاح صلاة الليل بدل سبحانك اللهم وبحمدك يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافي فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك ذات من تشاور إلى المستقبل ومنهم من وكل بقبض الأرواح لقبض الأرواح وهو ملك الموت وله أعوان أعوان يساعدونه على ذلك وينزلون في الكفن والحنوت للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان واسال الله يجن ويقمنهم فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة وإن كانوا الياه الله من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار ثم يجلسون عند المفتبر الذي حضر اجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم فاذا بلغت الحكومه استلها ملك الموت ثم اعطاهم اياها فوضعها في الحنوط والكفن الملائكه تكفن وتحنط الروح والبشر يكفنون ويحنطون ايش البدن شف العنايه بالله العنايه من الله بالآدم ملائكه يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه ولهذا قال الله تعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا يفرطون في حفظها و لا يفرطون فيها ملك الموت اعطاه الله تعالى قدره على قبض الارواح في مشارق الارض و يقبضها ولو, في ولو مات في لحظه واحده لو فرض ان جماعه أصابهم حادث وما في آن واحد فإن ملك الموت يقبض هذه الواحة جميع ولا تستغرب لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر الملائكة أعطاهم الله سبحانه على قدرة عظيمة أشد من الجن الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن انظر قصة سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن عفريت يعني قوي شديد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أين مكان العرش في اليمن وسليمان في الشام مسيرة شهر قال آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه الاقوي الأمين وكان له عاده يقوم من مقامه في ساعه معينه فقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ايهما اسرع الثاني لا يعني مد بصرك ما, ما ترده الا وقد جاء فلما راه حالا راه مستقرا عنده قال العلماء هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الاعظم فحملت الملائكه العرش من اليمن إلى الشام هذه اللحظه اذن فالملائكه أقوى من الجن فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الارض ومغاربها وان يقبض ارواحهم ملك واحد كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وقل بكم ثم الى ربكم ترجعون فاذا قال الله لهذا الملأ اقبض روح كل من مات هل يمكن ان يقول لا نعم لا يمكن لا يا رسول الله ما امر ولهذا لما قال الله للقلم أكتب, اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه القلم جماد كتب او لم يكتب كتب ما هو كائن الى يوم القيامه فالله عز وجل اذا امر بامر لا يمكن يعصى الا المرده من الجن أو من بني ادم اما الملائكه لا الله على كل حال هؤلاء ثلاثه من اربعه من الملائكه الخامس مالك مالك هذا الموكل بالنار, الموكل بالنار. هو خازنها وقد ذكره الله تعالى في قوله عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ما معنى ليقضي علينا يعني ليمتنا ويهلقنا ويرحنا مما نحن, مما نحن فيه قال إنكم ماكثون الثالث خازن الجنة وورد في بعض الآثار أن نسمه رضوان فطوان هذا موكل للجنه كما أن مالكا موكل بالنار فمن علمنا اسمه من الملائكة آمننا به باسمه ومن لم نعلم باسمه آمننا به على سبيل الإجمال آمننا بعمله الذين علموا وبوصفه وبكل ما جاء به كلاب والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة طيب قلنا إن الملائكة عالم غيب فهل يمكن أن يروه الجواب نعم قد يروه قد يروه إما على صورتهم التي خلقوا عليها وإما على صورة من أراد الله أن يكون على صورته فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين في الأرض وفي السماء في الأرض في غار حراء قرب مكة وفي السماء عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أتدرون كيف راه رآه وله ست مئة جناح قد سد الأفق ملأ الأفق كله وله ست مئة جناح ولا يعلم قدرها الا الله عز جل، لكن إذا كان الشيء عالي وسد الأفق فهو معناه أنه واسع جدا فهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين أحيانا يأتي بصورة إنسان كما في الحديث الذي نحن فيه الآن، فقد جاء بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف الصحابة. أتى بصورة بشر. والله على كل شيء قدير. قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوروا بصور البشر. إما باختيارهم وإما بالإرادة الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصوره الله أعلم إنما هذه حال الملائكة عليه السلام والسلام وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوي اقوياء أشد قال الله تعالى لهم في غزوه بدر اني معكم فثبتوا الذين امنوا سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واذبحوا منهم كل بني فكانوا يقاتلون مع الصحابه في بدر